ت موسوعه ا ل ك ت ا ب ا ل م ب ي ن ل ع ل ك ب ا خ ن ف س ك أ ل ا يكونوا م ؤ م ن ي ن ه ا س م ن ن ز ل ع ل ي ه م من ا ل س م ا ء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 ف أ خ ا ف د ك ت و ر محمد ت ب ا ن ا